بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا وعسطن به جمعا إِنَّ الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لحب بالخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير